بسم الله الرحمن الرحيم ألكلامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ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 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن وَرُهُم وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْءٌ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشنوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذين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 تُن تَجرِي مِن تَحتتِهًا أَنهَا رُخَذينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُ فَمهََةُ وَرضوانُ مِنَ اللَّ وَلهَّهُ دَصير بِالعبادَ الذيينَقُلونَ رَبَّنَ إِ فِirlana dhunubana wa qina adhaban nar al sabirin wasadiqina walqanitin walmunfiqin walmunfiqin walmustaghfirin bil asha shahid allah annahu la ilaha illa وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا منه سَابَ فَانْحَطُ جُكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اسْتَبْعَدَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالحق من الناس فبشرهم فبشرهم لا استنى النار إلا أياما معدودات وغرهم, وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا غيب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك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 دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المشرى بأن الله يبشرك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 إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء عالمين يا مريم قلتي لربك واشجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم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 تاب اذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَمَن أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ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 وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيام ثم إلي نرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من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 واللَا أَْلَ الكِتابِ تعَلَ إ كلَمَةٍ سَو إِ غَيْنَ لا وَظَنَكُمْ أَلا نَعبدَ إى اللهأَللاا نعْبدَ إَِّ اللهَّ وَلا نُشرِركَ بِه شيءَيْئ وَلا تَّخِذَ بعضُناَا بَعظًا أَغْضابًا فَإِن تَوَلَّوْا فَاقُولُ شَهَادَةٌ بِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ سُبْحَانُكَ جُنُكُ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ها انتم هؤلاء فاجلستم ها انتم هؤلاء فاجلستم فيما لكم بالعلم فلم تحا والجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون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 وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ قَائِلَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجِهَزْنَا لَهُمْ نَهَارًا وَاكْفُرُوا آخِرًا وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 ان الذين يشترون بعهدي الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك اولىك لا دخل قلهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوما قيامه ولا, ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وَإِنَّ منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند مِنْ وما هو من عند الله ويقولون على الله مَنْ كان لِبَشَرٍ أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول, ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله من ثوق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَلَا إِنَّكَ جَزَاؤُهُمْ أَن عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ قاليدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منضرون ان الذين كفروا بعد ايمان ثم ازدادوا كفرا ان الذي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم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 وَارُ بِوحَةُ فِقُوا مِ تُحبّون وَماَا تُ فِقُ مِن شَيئِ فَإِن الله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 تطيع فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله فيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقوته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَعتَصِموا بِحَابِر اللَّهِ جَميَ وَلَا تَفََّاقُ وَذكُرونِ عَمَةَ اللهَّ عَلَْكُم إذكُتُمْ عَدَ أَْ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوا بِكُمْ فَأَلَّ فَبَيْنَ وَكُنْتُمْ عَنْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ بَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ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 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم أكفرتم بعد إيمالكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون وأما الذين بيض وتو جوهم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد الا للمل العالمين ولله ما في السماوات وما في الارض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 لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الزلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس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 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله على الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمجد يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 أصابت حرب قوم من ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأكلونكم خذالا ودوا مَا عندتم قد بدت الفضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزرين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمْدِدَكُمْ رَبّكُمْ بِخسَةِ آلَ ف مِ المَلا إكَةِ متَمين يُمْدِدَكُم رَبّكُمْ بِخسَةِ آلَ ف مِنمَل إكَةِسَمين وَماَا جَعللَ اللهَّهُ إَِّ بُشْرَلَكُمْ وَللتَطلَ إَِّ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَائِفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أو يكبتهم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 فينا الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب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 ومن ثواب منها مَن يُرِدِ الثَّوَابَ الْآخِرَةَ نُؤْتِهَا مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّ مِنْ نَبٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا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 يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتريكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم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 يَقُولُونَ لَهُ كَانَ لنا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلَ هَا هُنَا قُل لَّهُمْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلْيَبْتَئِرُوا اللَّهُمَّ مَا فِي صُدُورِهِمْ وَلْيُمَحِّصْ مَا فِي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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمنصرتم من الله ورحمه لماغفرتم من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن تم او قتلتم الله تحشرون فبما رحمه من الله انت لهم ولنكم تفض غليظ القلب فالفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب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 والله بنصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته يتلو عليهم اياته ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 يقولُونَ بَنْفوهِهَِّ رسَ فِي قُلُ بِهِم وَلَّهُ أَلَمُ بِمَا يَكتُمَُّذنَ قالَاوا لِخْوَالِم وَقَد لَْ أَطَونَ مَا قُتِرُ قُلْفَدْرَأُ عَن الموت أَنْ فُسِكُمُ الْ المَوتَئِن كُْ تُنْ صَادِقِين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 وَيَسْتَبِشِرونَ بِالَّذينَ لَمْ يَْحَقُ بِهم مِنْ خَلْتِهِمْ أَلَّا خَوْوفٌُ عَلَيْهِم أََّا خَوْفٌُ عَلَيهِم وَلهُم يَحْزَرون يَسْتَبِشِرونَ بِنِعْمَةِم مِنَ اللَّ وَالتَطْلِ وَأَن الَ لَا يُضعُوا أَجرََ الْ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 وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلَ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ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 سَُطَوقُونَ ماَا دَخِلوا بِ يَوْمًَا قامًا وَلَِّهِ م رازُ السَّمواتِ والْأَرضِ واللَّهُ بِمَا تَعملونَ خَبير لَ جَسَمِعَ اللهَّهُ قَْول الذيينَ قَوا إ اللهَّ فَقوا وَنَحْنُ أأَغْنِييا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 الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكله النام قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم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 وقد فاز وما الحياة الدنيا إنا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإَِّ ذَالكَ مِن معزْمِ الأُور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَلَّذ نَ أُوتٌ كِتَابَلَةُ بَيْنَّهُ لِا سِ وَلاَا تَكْتُونَ فَنَبَذُ مُورَ أَغُهورِهِم وَشْتَرَُ بِهِ ثَمَنًَا قَليِيلَ هَذِهِ سَمَا يَشْتَرُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 يَعْرُونُ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا سبحانك سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنصار ربنا إننا سمعنا منادينا دين الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لَرَاخْنَفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا وَقَامَتْ نُقُتِلُونَ أُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ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 سَيَوَرُ القَلِيلاَ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لعلكم